لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أَخَافُ إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم مِنْ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال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 ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إن 119. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 111. أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قوم